في ظلال ا ل س ي ر ة م ح ا و ل ة اغتيال أ ب ي ذر يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت ابو ذر ثم يدخل فيرحب عليه السلام بهما و ي س أ ل ه أ ب و ذر اعرض علي ا ل إ س ل ا م فيعرضه عليه فيسلم لكن النبي يفاجئه بطلب غريب يا أ ب ا ذر اكتم هذا ا ل أ م ر وارجع إ ل ى بلدك ف إ ذ ا بلغك ظهورنا ف أ ق ب ل ما أ ع ظ م ه من دين سلاحه ا ل ك ل م ة ا ل ك ل م ة فقط في م و ا ج ه ة آ ل ا ف السيوف و ا ل ص ي ا ط والرماح والشتائم وفي م و ا ج ه ة ركام ا ل أ ص ن ا م والعادات والتقاليد لكن تلك ا ل ك ل م ة أ ج ج ت حماس أ ب ي ذر ف أ ر ا د أ ن يزين بها ا ل أ ر ض والسماء ف أ ق س م بالله قائلا والذي بعثك بالحق ل أ ص ر خ ن بها بين أ ظ ه ر ه م ثم اشتدك التحدي نحو ا ل ك ع ب ة ولما ر أ ى تلك ا ل أ ص ن ا م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 قوموا إ ل ى هذا الصابئ فقاموا فضربوه حتى كاد أ ن يموت فسمع أ ح د العقلاء ضجيجهم ف أ ق ب ل مسرعا ورمى نفسه بين الجموع وانحشر منحنيا على أ ب ي ذر فانفرجت لوجاهته د ا ئ ر ة الوثنيين وتوقفوا وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم رفع ر أ س ه ف إ ذ ا هو العباس بن عبد المطلب حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا فزجر غباءهم ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار لكن أ ب ا ذر كرر ا ل م ح ا و ل ة في اليوم التالي والذي بعده فكرروا جنونهم وكرر العباس إ ن ق ا ذ ه وفي اليوم الرابع أ د ر ك أ ب و ذر أ ن م ك ة ليست م ك ة التي يعرفها و أ ن و ص ي ة نبيه أ س ل م و أ ح ك م ف أ خ ذ راحلته ومضى حزينا وهو يظن أ ن عدد المؤمنين لا يتجاوز ا ل أ ر ب ع ه غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له تود لو صافحته و ع ا ن ق ت تود لو قالت له نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أ ب ا ذر لكننا لا نستطيع حتى توديعك عاد أ ب و ذر غريبا كما ذهب تحول بينه وبين نبيه غ ر ب ة يخون فيها ا ل أ م ي ن ويصدق فيها الكاهن وتمر أ ع و ا م ث ل ا ث ة فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أ م ل ا فيتجه إ ل ى قيادات أ خ ر ى علها تتبنى دعوته يغتنم موسم الحج ويقصد سوق عكاظ ومجنه يناشد القيادات من يؤويني من ينصرني حتى أ ب ل غ ر س ا ل ة ربي عز وجل وله ا ل ج ن ة فلا يجد أ ح د ينصره أ و يؤويه فلقد بثت قريش دعاياتها بين العرب فنجحت تلك ا ل د ع ا ي ة في تشويهه حتى إ ن الرجل إ ذ ا أ ر ا د السفر إ ل ى م ك ة وادعه أ ه ل ه بزاد وبكلمات تقول احذر غلام قريش لا يفتنك وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش ف إ ذ ا ر آ ه عاد الفضول ل ي س أ ل ه من هذا الذي يلاحقه كظله ويحث التراب على ظهره كالمجنون في ظلال السيرة, السيره ولنا لقاء جديد ب إ ذ ن الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله